يا بني اذهب فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح يا بني اذهب فتحسسوا يوسف واخيه ولا تيأسوا من رحمة الله وَلَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِنَّمَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَنَا وَأَهْلَنَ ضُرّ وَجِئْنَا سَلَامًا بَكَدَ عَلَيْهِ قَادُ وَيَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْهَنَا وَأَهْلَنَ ضُرّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ جات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا وجئنا بمضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي تَضْطِرِينَ أَلَهَلَعْلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا فَعَلْتُمْ انك لانت يوسف قال انا يوسف انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قدمنا قد الله علينا قد من الله علينا إنه من يتكي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتكي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين قالوا تم الله لقد آثرك ما فوق علينا وإن كنا لخطئين يَكْفِ اللَّهُ لَكُمْ يَكْفِ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يأتي بصيرا أغيب بكمي صي هذا فارتوه على وجه ابي اذا صيرا ياتي, يأتي صيرا و ثوني باهلكم اجمعين يا الى صيرا و وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ وَلَمَّا تَفَضَّلَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتُ فَانِدُونَ انك في ضلالك القديم قال موسى الله انك في ضلالك القديم